بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة كنا قد بدأنا بالأمس حلقة ماتعة وجميلة مع الدكتور طارق السويدان مدير عام قناة الرسالة ونحن في هذا الحلقة نستأنف ما كنا قد بدأناه بالأمس ونأمل إن شاء الله أن نقدم لكم مادة نافعة ومفيدة وجدت ترحيل فيك دكتور طار. حياك الله أبو عبد الرحمن. حيا الله المشاهدين الكرام. الله فكرت أجيك ولا ما جيت. اللي سويته أمس فيني. <تصفيق> لا اليوم إن شاء الله أخف. حياك حياك أنا الله يحييك دكتور. دكتور خليني أبدأ بالإعلام الجديد وأنت الحقيقة ما شاء الله يعني من من الناس اللي دخلوا في هذا المجال منذ قدم يعني. و... لا والله ماني قديم. قديم يعني ما شاء الله لك خطب يعني لك كل جمعة. مقطع. إيه خواطر. وكذا في اليوتيوب. You're hey. ومن الفترة هذه ما شاء الله يعني في اليوتيوب دخلت قديمة بس فيسبوك تويتر مصارنا عدة أشهر بس إيه والحمد لله نتائج زينة يعني والفيسبوك <تصفيق> ما شاء الله الآن وصل حدود 51 وخمسين ألف إحنا في الفيسبوك وصلنا 300 ألف 300 ما شاء الله ما شاء الله في التويتر وصلنا حوالي 80 ألف أجل فيها الظاهر كم صفحة في الفيسبوك في الفيسبوك أي صفحة, صفحة واحدة هي صفحة, صفحة واحدة في ناس مسوين صفحات ثانية هذا يعني يسمونهم المعجبين الصفحة الرسمية مالتي 300 ألف كيف نعرفها دكتور لأن أحيانا يعني لا مكتوب عليها الصفحة الرسمية أيها أيها جيد وكيف الآن موضوع اليوتيوب كل اليوتيوب أنا شغال يعني كان في السابق كنت في مسجدنا أسوي خواطر أهى وبعد العادة أنا يعني ما أخطب بسبب أسفاري فأسوي خاطرة في الأيام اللي أكون موجود فيها نعم لما طبعا جات الثورات العربية نعم وسويت مرة خاطرة عن فرعون نعرف زين بعض الناس ما أدري فهموها أكثر من لازم ولا شيء تكلمت عن فرعون وكيف يسيطر على شعبه وكيف يستعمل الإعلام في السيطرة على شعبه لا أريكم إلا ما أرى ولا والله سبيل الرشاد وبعدين شون يستعمل التهديد والترغيب إن لنا لا أجرًا والمهم فطبعًا كانت كلها الخاطرة كلها كانت أيام الثورة المصرية بعدها انتهت، ايه ايه فبعدها جاء منع، إني أسوي خواطر، عجيب حتى في اليوتيوب، <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا كان خواطر في المسجد، أي المسجد، فسبحان الله ربما ضارة نافعة، هو كان أسوي أنا خواطر في المسجد وبعدين يعني الناس تتداولها بينهم، بعدين قاموا يصورونها يحطونها في اليوتيوب، فلما صار المنع، وأنا ما يعني ما حبيت أقاوم هذه المسألة في شيء يحسن، فقمت أسوي خواطر مباشرة في اليوتيوب، ايوه وبعدين من كثرة الأحداث اللي صارت. فقمت رقمها، الرسالة الأولى رسالة إحنا وصلنا رسالة 11، والرسالة رقم 11 كسجلته قبل حوالي 10 أيام قبل رمضان مباشرة عن أو أول يوم برمضان وكذا عن أحداث سوريا. اي وتكلمت انا الحمد لله عندنا يوتيوب واحد يقول رايه ما حد يقدر يمنعه ولا شيء زين فهذا حنا طبعا وضعنا العناوين دكتور اللي ايه في يكون. تويتر واليوتيوب اي نعم مشكورين على ذكرك في والفيسبوك ايضا اي نعم ما شاء الله للتواصل معكم صحيح الله يحيي اظن بس الفيسبوك دي ار ماني متأكد فيها نقطة ولا ما فيها نقطة بس يراجعونها يعني إيه فيها أعمل. نقطة لأخي متأكد منها يعني دكتور الدكتور انا نعم أنا لأن مبرمج عندي فما <تصفيق> ما دخله فما ادري يعني احنا ايضا دكتور عندنا لك لقطة كذا صورة جميلة أكيد جميلة <تصفيق> و... <تصفيق> ما أدري والله وأنت في احد الاماكن يعني آه. خلينا نشوفها مع بعض أياك جميلة أتفضل. الحقيقة تفضل نشوف الصورة, الصورة صورة فوتوغرافية ولا صورة فوتوغرافية فوتوغرافية نعم زين إيه أي. هو هذي وين دكتور؟ <تصفيق> هذه كنا أنا وزوجتي السادة بوتين الإبراهيم في إبيان. اها. إبيان هي المنطقة اللي ماي إبيان يطلع منها. في جنوب فرنسا. وكانت في أيام لشتة. أم محمد كانت تصور برنامجها الإيماني يا رب. أيوه. فكان جزء منا عن الجبال والتأمل في الجبال. فا فكنت أنا معها محرم يعني ما فهذه الصورة كانت فيها بس منطقة في منتهى الجمال يعني عشان يعني أشوفك دكتور بشماغ وكذا أنت في في في أسفارك تحرص على كل أم كلها بنوعه أي كذا أحيان يعني إذا إذا يعني أنا ألبس إذا حبيت أوصل رسالة آه عادة في الدو مثلاً تمرات العلمية مثلاً ألبس إنزين وأناقش وحاور وكذا بالإنجليزي واسئلة علمية خلينا نشوفون شيء ثاني يعني عندي عندي هذا الهدف لما أكون مع الأهل والأولاد وكذا لا ألبس عادي يعني زين حس فا فهي حسب رسالة الواحد دكتور يعني بما أنك يعني في مجال الإعلام ويعني وخذ تجربة قناة الرسالة منذ انطلاقتها كيف تقيمك للإعلام المحافظ؟ يعني أنا أول شيء دوري في الإعلام أنا حددته من قبل ما أدخل الإعلام م. أنا دوري في الإعلام غير برامجي إنه لأنها فيها إعداد وتقديم لكن من الناحية الإعلامية البحثة أنا ما لي شغل في الإعلام م. أنا لي شغل في إدارة الإعلام أيوة. أيوة. وفي فرق الناس تخلط صح. هذا مثل خلنا نقول مدير مستشفى وطبيب نعم. أو مدير جامعة وأستاذ جامعي ممكن تدير جامعة بدون ما تكون منستاذ جامعة نعم. والإدارة 90% منها إدارة جانب الفني هو محدود فالجانب الفني أنا أعتمد بشكل كبير على الأخوة اللي معي وأيضا الآن حتى الجانب الإداري يعني الجزء الأكبر عليهم الحقيقة تق... تقييمي لتجربة الإعلام الإسلامي نعم. والإعلام المحافظ كما سميته احنا نقدر نقسم وعندي حلقة من حلقات رياح التغيير متخصصة فيها في هذا المسأل أقدر خلينا ألخص لك ياها بالطريقة هذه هناك معيارين رئيسيين أيوة. اللي نقدر نقيم فيها أي عمل إعلامي تتكلم تلفزيوني أساسا وهي قضية القيم والترفيه نعم. الهدف في النهاية مثل برنامجكم هذا أن أنت تبي توصل رسالة لكن تبي توصلها بإمتاع نعم. الإنسان قاعد وقاعد يستمتع نعم. أما لو جالس وكاننا قاعد في محاضرة يكون ما هو إعلام صح حقيقة صح صح. تعليم نعم. وليس إعلام في قنوات لا قيم ولا ترفيه وكثير من القنوات الحكومية تقع في هذه الدائرة هناك قنوات الترفيه عالي جدا بس ما في قيم وهذه قنوات المفسدة بشكل عام في قنوات القيم عالية جدا بس الترفيه ضعيف معظم الإعلام المحافظ هو في هذه الدائرة في هذا القنوات اللي تجمع بين القيم والترفيه تقريبا ما في، يمكن في محاولات محدودة على مستوى الكبار فور شباب حاولوا نا. هذه المحاولة، نا. و... نا. والله يجزم خيرها محاولة جادة وجيده، بس ما مشوار طبعا طيور الجنة للأطفال يعني في في بعض المحاولات جيدة يعني الله يجزم خير على غفلته فتحوا الباب لكن بالتأكيد عندي بما فيها الرسالة إن احنا ما زلنا بعيدين عن النجاح الحقيقي. وهو أن احنا نجمع ما بين القيم والترفيه العالي طبعا عشان نحقق هذا يحتاج ميزانيات عالية جدا وهذه مشكلة لا. رئيسية في الإعلام الإسلامي وأدت مرات يعني بدل ما يكون عندنا حاليا أكثر من مئة قناة إسلامية الله. لو جمعنا جهودنا في ثلاث أربع وحطينا الله. الميزانيات وذا كان عندي نصيحة للأخوة أي. اللي في الإعلام المحافظ راجعوا أرقامكم إذا أرقام المشاهدة وإحنا عندنا أرقام أنا ممكن أذكر هذا كم ترتيبكم هاي. إذا عدة سنوات ما استطعتوا أن تكونوا من العشرين من الثلاثين الأوائل عدة سنوات معناها المشاهدة إذا لم تصل إذا لم تصل ضمن الخمسين الأوائل حتى أنت المشاهدة عندك ما تسوى صح هذا الجهد فالأفضل وهذا نصيحة لهم خذوا فلوسكم وسووها برنامج نعم أحسن ما تسويها قناة نعم واتعب على هذا البرنامج وسوي برنامج واحد قوي أفضل أصلاً. من قناة كاملة نعم. وأنا مستعد أعرض لك في قناة الرسالة احنا الحمد لله يعني الآن اليوم صدر عند أو أمس صدر ترتيب القنوات في أول يومين فقط في رمضان إحنا نتوقع إن إحنا تحسنا هاليوم شاء الله لكن في أول يومين في رمضان ترتيب القناة إحنا وصلنا إلى 18 من بين 733 وثلاثة قناة ما شاء الله ما شاء الله طيب فالحمد لله في لنا مشاهدة لو جاني برنامج قوي أنا مستعد أعرضه هذا البرنامج صحيح. هذا أحسن عفوا معظم القنوات المحافظة هذه الالمية ترتيبها فوق الميتين يو. نسبة المشاهدة أقل من واحد بالآلف فحرام هذا باختصار تقييم للإعلام المحافظ يعني هو الحديث يعني ذوشجون يعني لو بأخذ الحلقة كلها أنا سويت حلقة كاملة فقط عن هذا عن, عن هذا الجانب ايضا ودنا نشوف صورة دكتور ونرجع <تصفيق> مع بعض هذه دكتور تذكرها الصورة اهدئت لك هذه الصورة عملت بتقنة الكولاج مرة علي بس أي هذه الصورة دكتور لما تدخل فيها وتتعمق تلقى في كل جزء من هذه الاجزاء فيها صورة وصور كثيرة جمعت حتى طلعت على شكل صورة الدكتور طارق. تعرفتها. وين طحت عليها انت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مين> لك من سواها هذه اهدية لك اشكر اللي سواها <تصفيق> واعتذر اني نسيت يعني انا مشكلتي ودائما عندي عذر لها انا اوراقي فوضى فوضى شديدة يعني ومكتبي شيء مزعج يعني محمد دائما يعني متاوشه معي متى ترتب مكتبك ومتى كذا فدايما اعتذر لها اقول لها من صفات المبدعين انهم فوضى نعم <تصفيق> <تصفيق> فأنا عندي لا صور عندي بس ما أدري وين حاطن من كدرة الفوضى سامحوني يعني لا لا من المحبين سلم. لك والله دكتور أنت تستاهل والله تستاهل بس هاي وين طحت على أبيها أنا صوره <تصفيق> بنجيب لك كل اللي أنا <تصفيق> عندنا إن شاء الله بنعطيك إياه دكتور الشيء ما هو عندي صحيح الشطار <تصفيق> <تصفيق> اللي عشوك <ععتولك> تواسيسك كقويا حياكم الله يحفظكم دكتور أيضا فيه يعني ما يتعلق بأحلام الدكتور طارق آه السويدان آه أهدافه آه يعني في بعض الأسئلة أنا ودي أسئلة خفيفة ونبغى نستفيد أتركي منك فيها يعني كم تعتقد دكتور طارق أنك حققت من أحلامك إلى الآن في المئة لا في أحلام وفي أهداف <تصفيق> <تصفيق> نعم أنا آه لما نقول أهداف آه أنا عندي أهداف على مستوى سنوي عندي أهداف على مستوى خمس سنوات وعندي أهداف على مستوى 15 سنة إلى الأمام الله. كانت 20 والآن بصنة 15 إذا تبي تقييم عام أول شيء تقييم العام في العالم هذه مسألة مهمة للشباب يعرف المتوسط العام لتحقيق الأهداف المدروسة والمكتوبة والمخطط لها للإنسان مم. للأفراد ما أتكلم عن شركات هو 50% فقط عجيب فأي واحد فيكم يحقق 50% لا يحس أنه غلط هذا وضع جيد هذا هو الوضع المتوسط العام للناجحين إذا قدرت ترفعها فهذا أفضل صح احنا الحمد لله قدرت قدر أن أصل إلى 80% 80% أشأل بس لا أحد يفكر أن 100% يعني أن كل هدف كتبته حققته معناه أسمح لي يعني إما أن أهدافك قليلة جدا أو نعم. أنك ما عندك مرونة تقتنص الفرص يعني أحيانا تأتي بعض الفرص الواحد يقتنصها ويأخر بعض الأهدافه لأنه في شيء أهم صح فهذه معادلات يعني الواحد يشتغل عليها فهذا التقييم العام أما أحلامي أيوة. فطبعاً أحلامي أنا مشكلتي أن أحلامي ضخمة جدا يعني عندي هدف إني أنهز بهذه الأمة كلها وعندي هدف أن أشارك بتحرير تحرير فلسطين زين ويعني أنا من دعائي أن الله سبحانه وتعالى يبقيني حتى أشارك في جيش الفتح الذي يحرر الأقصى الله. يعني هذه بعض الأهداف هذه يعني الواحد يسأل الله سبحانه الله. وتعالى أن يطيل عمره ويشارك في جيش الفتح ثم يموت شهيد الله يعني واحد من الشباب يقعد يدعي يقول يا رب يعني أسألك أنا موت شهيدا قلت له تبي تموت الآن قال إيه قال ليش ليش تبي تموت الآن عندي لك اقتراح أحسن إيش رايك تعيش في سبيل الله يا سلام ولما يصير عمرك 80 سنة تموت شهيد يا سلام يا سلام مثل ما سوى أحمد دياسين الله يرحمه يعني نموذج في هذه المسألة يعني ليش تبي تموت الآن في بعض الناس يعني يريد أن يموت في سبيل الله الأصعب من أن تموت في سبيل الله أن تعيش في سبيل الله ثم تموت في سبيل الله نعم يا سلام أنا دكتور طبعا إذا وجهت نفس السؤال فيما يتعلق بالأهداف أنا حققت مئة في المئة ما شاء الله أقول لك ليش ليه لأنني أنا مثل النكتة حقت اللامس اللي عرضناها <متشفت> ما ما عندي ولا هدف فأعتبر نفسي أنه حأشاك حأشاك زين يا الله ما شاء الله خلاص <تصفيق> خلاص <تصفيق> <تصفيق> الله يحفظكم دكتور نستأذنك في فاصل ونرجع نستكمل حوارنا إذا تكرر كونوا معنا بعد هذا الفاصل أهلاً ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى حياكم الله دكتور هل هل بقى أهلاً بقى. وسهلاً ومرحباً أه دكتور إحنا في عندنا صورة أيضاً ودنا نشوفها مع بعض بعد ما نطلع الصور صحيح <تصفيق> هذه صورة جميلة لك يالو. دكتور هذه في زواج ابنتك مفاز آه إيه نعم صحيح نعم ما شاء الله أنا ما ألبس البشت أو العباية آه. إلا في الزواج أولادي آه ما شاء الله حتى لما قابل الأمير مثلا مم. عندنا ولا كذا ما ألبس بشت يعني هذا سياسي يعني, أيه. أيه. يعني أشعر إنه خاصة للأخوة أصحاب يعني العلم الشرعي بالذات مم. مم. أشعر إنه يجعل بينهم وبين الناس حاجز بهذا ال طبعا كل واحد له فلسفة يعني فا فجزء من فلسفتي هي هذه طبعا في التدريب لا يصلح بالتأكيد أينا. في الطرح الديني يعزننا عن الشباب صح. أحس إني أكون أقرب للشباب وفي في المناسبات الرسمية أشعر أن مكانتي هي بعقلي وليس ببشتي هذا اللي فلسفتي في المسألة قضية اللبس البشت في أو العباية في المناسبات الزواج بالذات الأفراح هذه هي ذكرى لهم <تصفيق> <تصفيق> زين عشان ما يحسون ان أنا يعني ما عطيتهم هذا الاهتمام وهذا، فألبسها يعني لأنها ذكرى خالدة بالنسبة لهم فهذه فلسفة بس يعني طبعاً إحنا متشرفين إن يعني مفاز الله يحفظها أمين. يعني تزوجها ابننا صالح حمود ابن دكتور عثمان الخضر دكتور عثمان صديقي من من سنين طويلة يعني من أكثر من ثلاثين سنة. وزوجته صديقة زوجتي الله وإكرمنا يعني بأسرة صالحة وشاب صالح هذا من فضل الله علينا ما شاء الله. الله ما شاء الله. أن يرزق بنات المسلمين آمين آمين الدكتور أنت قلت في ذات لقاء م. أن حملات التشويه التي يتعرض لها الإسلام مؤشر لنهوضها أي أنا قلت هذا أذكر سبحان الله ولا أنسى هذا كان مرة قبل حوالي 35 سنة أيه واحد من الشباب كان كان الوضع الإسلامي والحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية كان وضعها مزري آه. يعني كان الناس ما تتخيل الأوضاع اللي إحنا لما يعني نشأنا في الصحوة الإسلامية أنا أذكر لما كنت أدخل المسجد عندنا في الكويت يعني وأنا صغير كانوا الشباب يتلفتون مستغربين في شاب دخل المسجد الله أنا أذكرها هذه فمرة واحد من الشباب يسألي قال لي يعني ما في علامة إن إحنا صار لنا قيمة صار لنا وزن قلت له ايه لما يصير الاسلام على كل لسان حتى لو بالسبب <تصفيق> <يسينا تصفيق> <عم. تصفيق> معناها صار صارت لنا قيمة صح. صار لنا وزن هذا كلام من 35 <تصفيق> سنة تقريبا الله. انا صغير يعني, يعني فسبحان الله اليوم افتح ايه اخبار <تصفيق> للأسب <تصفيق> الكثير منها اخبار مشوهة لكن في النهاية صار لنا وزن صار لنا صحيح يعني صحيح. واحنا دورنا الآن ان نوجهها بحيث يكون لنا وزن الطرح الإيجابي، الطرح الخير، مشط الط... يعني مشكلة كل ما صارت خدوا ضحكك لما تسمع الأخبار كلها مشاكل مسلمين فلما صارت أحداث بريطانيا والشغب اللي في بريطانيا فواحد من الأخوة المسؤولين قال لي أكيد عرب هذول اللي سووه صارت الظاهرة بهذه الصورة. يعني. إحنا دورنا صحيح الآن. صحيح لا إن يصير لما يصير إنجازات ونجاحات وجوائز عالمية صحيح الناس تفكر في المسلمين وليس لما يصير شغب وإرهاب يعني. هذا أنا ذالك دكتور أخذ اتصال. إيه جداً تفضل. من معنى محمد أخوي محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخوي محمد. أبارك. أبارك بارك بارك بارك بارك. الله يعافيك الله شيء يا دكتور الله واضح الصوت الصوت مو واضح يا محمد عن عندك الصوت التلفزيون يبدو لي عندك عالف طالع عندنا مشكلة في الصوت احنا سامعين العفو يعني ما سمعناك ابدا الحين واضح يطلع بس يقطع اتفضل اشوف أول شيء يا دكتور أنا أعتبرك أحد قدواتي الله يحييك يا بي. يا دكتور بس أنا عندي مشروع بسيط وأحتاج استشارتك فيه يعني مشروع أو تقدر تقول كتاب فأنا أحتاج استشارتك ضروري يا دكتور إياك الله يا, يا مرحبا راسلني راسلني على سويدان الرسالة دوت نت ممكن اللي يطلعوا يطلعوه إذا أحبوه نعم زين ممكن أي واحد راسني على موقع الرسالة الرسالة دوت نت أنا بسمي بدون آل سويدا سويدان سو دبليو آي دان تحت الرسالة دوت نت وأنا سعيد وأنا جاوب على فكرة أنا جاوب على جميع الرسائل اللي تجيني لكن بسبب كثرتها قد أتأخر يعني وأيضا بسبب الشغالات لكني يعني أحيانا تأخذ شهرين للانتظار أو ثلاث شهور لكني أجاب لكن جاب شاء ما شاء الله طيب يكن إذا يكن وراح يطلع أخوي محمد بإذن الله اللي تشوفه بإذن الله تعالى الله يعافيك تشرفت دكتور عندنا فيديو وأنا اكتشفت الحقيقة أنك يعني منشد مبدع <تصفيق> لا لا لا لا لا لا الله خليه هذا أنا لمصير أكاديمية القادة، ففي يعني اليوم الأخير أحب أعاقبهم، فأنشد لهم، فأنا دا بتحطون هذا عقاب لعاقاب للمشاهدين يعني. هذا مع الدكتور عصام البشير. في لكن خلينا نشوفه مع بعض دكتور. <أشه> شبابنا هيا الى المعاد شبابنا هيا الى المعاد اي والله صارت اذا ما يعني تجف الارض كذا ما حد شيء شبابنا لا زين زين أشواء ما طلعتوني طلعتني تكتر عصام يعني لا أنا صوتي بالمحاضرات مقبول ممكن لكن في النشيد مزعج زعاج شديد يعني الحمد لله أنا ما عقبت المشاهدين أنا بعد اللقطة هذه بقول مثل إصدار الأول ومترقب. لا لا أنا هذا إذا عندي أي أفكار أعطيها حمود الخضر هو اللي يسوي ليها الله يحفظه لا أنا بس يعني هنا في معنى الحقيقة كثير من الأخوة الدعاة يعني بحكم ام السن او احيانا نسمونها الوقار او كذا يعزل نفسه عن الشباب والدكتور عصام الحقيقة قدوتنا في هذه المسألة في كل مؤتمر في كل تلقيه ينشد وينزل معهم يعني وكذلك الدكتور عادل الزايد عنده هذه الروح أنا أتمنى أن هذه الروح تكون روح الدعاس وهذا وجدتها حقيقة في يعني في ال الأدب عند السلف الصالح يعني سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول قولة صارت شعار لي في مثل هذه المناسبات يقول ليس من الوقار إظهار الأدب في البستان الله طالعين نزها في ايه بستان ايه واحد قاعد مسامت نفسه وكذا الأدب ايه في هذه الحالة أن الواحد يأخذ راحته يمكن يرمي الغط الراس ولا غيره والله. وينشد ويمزح وكذا ويلعب مع الشباب يعني هذا هو الأصل يعني وال ال ال ال وإلا صارت بيننا وبين الشباب عزلة وتعلقوا بغير الدعات ويتعلقوا بناس منحرفين ولا لا غيرهم لا. أنا أحرص أن أكون قريب من الشباب جميل. حتى في التصوير وفي الغناء وفي الكذا زين لأن هذا هذا اللي يجعلهم قريبين أيضاً هم منه جميل الله يسعد بعدين كذا اتصال آخر دكتور تفضل أخي عبد الرحمن من الإمارات تفضل السلام عليكم أبو السلام عبد الرحمن أهلاً السلام. وسهلا ومرحبا كيف الحال يعطيك ألف عافية الله يعافيك ما كيفك يا دكتور طارق يا مرحبا يا أخي الله يحفظك ويسلمك. الله يسلمك الله يبارك فيك وفيك على جهودك وطيبة وفي عندي بس مداخلة بسيطة حابب نسمع بس رأيي الدكتور طارق فيها تفضل الحقيق لو تعلي صوتك شوي بس أنا من متابعين الحمد لله برنامج ريح التغيير والواحد يعني الشباب حابين نتغير حابين نسوي لكن في في دائما في مطبات في صيود يعني ما بتخلينا نمشي يعني فأنا أحيانا دائما تجي لي هاجس يعني عشان تقدر تسوي شيء لوضعك لأمتك محتاج إنك تهاجر فأحبت أسمع بس الدكتور طارق فدائما نهاية الموضوع دائما يعني تياري موجة وديك موجة رجعت نعم نعم نعم طيب طيب شكرا أخوي عبد الرحمن على اتصالك شكرا لك شكرا دكتور هل تحب أن تجيب على هذا السؤال هنا ولا بكرة في موضوعكم حق لا لا أنا أجيب بسرعة الآن وبعدين نجيب بكرة بالتفصيل أول شيء لا شك أن هناك مقاومات للتغيير وأنا مخصص خمس حلقات للحديث عن ما الذي يمكن أن يقاومنا يسأل. وكيف نتغلب على المقاومة يسأل. هذا في علم اسمه المقاومة ومقاومة المقاومة مه. فهذا أدع التفصيل لها هو سأل بس عن موضوع الهجرة نعم. أنا عندي نصيحة رئيسية في قضية الهجرة أنا أنصح كل إنسان أن يبقى في بلده ما يهاجر مهما كان لك وزنك ومكانتك في أي بلد آخر ستبقى غريبا أي نعم. والغريب مهما وصل سيبقى أثر محدود حتى لو أخذ جنسية البلد الآخر لا. ولا لا. سيبقى أثر محدود سواء كان بلد عربي أو بلد غربي طبعا في استثناءات موجودة لكنها نادرة صح. فالأصل إن الواحد يكون في بلده حتى لو ضاق الأمر ما تدري لا. يعني بعد أن تضيغ تفرج هاي فرجت في مصر فرجت في تونس وإن شاء الله الباقي لا. قادم فلا أنا ما أنصح بالهجرة جميل. أنصح أن الإنسان يبقى في بلده وعلى فكرة أنصح أن الإنسان يتزوج من بنات بلده عجيب لأن لفرصة التوافق أكثر ويعني والانتقال مع أسرتها مع أسرته أصعب يعني رغم إني أنا احنا خالفنا هذا لأن إحنا تزوج بناتنا يعني أولادنا تزوجوا بنات سعوديات لكن ما حصلنا مثلهم في الدنيا. <تصفيق> الله, الله يحفظك والله. دكتور تقول أيضا لديك اطمئنان كامل بأن حدود العام 2030 ستكون هناك أمة إسلامية قوية. نعم نعم صحيح. وأكدت على هذا. يعني على هذا التاريخ تحديدا نعم أنا ذكرت هذا التاريخ من عشر سنوات عجيب وكان الله يحفظه أحمد شقيري التقط هذه المسألة وإذا تذكر أحد الخواطر نسيت خمسة أو أربعة سوى برنامج عن هذا الأمة في عام 2030 أي نعم ليش أنا حدثت أولاً الناس محتاجة أمل هذه واحدة الشيء الثاني الناس محتاجة هدف في فرق بين الأمل والهدف الأمل أننا سننهض نعم الهدف متى وما هو المقياس، فحددت الأمل إن إحنا سننهض، ما عندي شك، ما أي واحد أي التاريخ ما عنده شك في هذا. لا لا. الهدف أننا سنكون واحدة من خمس أمم ستتنافس على قيادة البشرية في عام 2030. وبالتحليل هي أمريكا وستظل قوية في ذلك الوقت على على عكس ما يظن البعض أنها ستنهار هذا مو صحيح هذا يعني بتحليل عميق في هذه المسألة والاتحاد الأوروبي سيكون له وزن رئيسي أكثر من اليوم. وستكون الهند والصين كلاهما ذو قوة رئيسية ذا قوة رئيسية في أن يقود البشرية ونوع من اتحاد إسلامي سميته كونفدرالية إسلامية ليس بالضرورة كل المسلمين فيه لكن هذا الكونفدرالية الإسلامية نوع من اتحاد قريب من اتحاد الأوروبي يقود العمل يقود الأمة الإسلامية وحدت أربع دول هي التي قادرة على أن تقود هذه الكنفدرالية هي تركيا وماليزيا ومصر والسعودية آه آه. وتفصيل هذه المسألة هو في أحد حلقات رياح التغيير ليش هذا وكيف سيكون جميل نعم. أيضا أستاذمك من الاتصال في أيضاً. المغرب أهلو. أختي رشيدة من المغرب تفضلي رشيدة تفضلي يا أختي رشيدة ما زالت طيب تأخرنا عليك يا عبدولي أختي رشيدة آسفين يعني. دكتور في عندي كم سؤال كذا؟ من أسئلة سريعة ال يعني ما هي نقطة ضعف الدكتور طارق؟ نقطة ضعفي بس واحدة <تصفيق> وايد كثير عندي يعني نقاط ضعف يعني والله كثير ما أدري ما أقول لك عندي نقاط ضعف إيمانية عندي نقاط ضعف شرعية عندي نقاط ضعف اجتماعية عندي نقاط ضعف يعني في العمل حتى الإداري اللي أنا أدرسه بحكم طبيعتي الناس أنماط يعني أنا ما أحب أدخل بالتفاصيل أحيانا ما أدقق في التفاصيل فتفوتني كثير من الأشياء أنا مغامر بشكل أحيانا يصل إلى التهور هذا يوقعني في مشاكل أحياناً بشكل كبير أحياناً ثقتي بنفسي تكون أكثر من اللازم فتختلط أحياناً مع شيء من إعجاب بالنفس إن شاء الله ما عندي غرور لأنه في فرق بين الإعجاب بالنفس والغرور أن الغرور الإنسان يرفض الحق، أنا الحمد لله لا أرفض آه. الحق، والغرور الإنسان يحتقر الآخرين، أنا الحمد لله ما أحتقر الآخرين، لكن أحيانًا ثقتي بالنفس تكون أكثر من اللازم، فتوقعني في شيء من التهور شيء من ال، أنا أعرف نقاط ضعفي والحمد لله، آه. آه أحاول أعالجها أحيانًا ننجح أحيانًا, ننجح. أحيانا نفشل، نعم بشر جيد، نعم. أنا أيضًا أبى أسألك سؤال دكتور خاصة يعني في الأحداث الأخيرة و... وكان لك يعني بعض المواقف القوية و... و... التي تحدثت فيها. أنا بسألك أبغالي تجابه بعد الفاصل هل يجد الدكتور طارق السودان نفسه في مخالفة الآخرين؟ لا بس, بس بعد الفاصل أذكره بعد الفاصل لك كونوا معنا بعد هذا الفاصل <تصفيق> حياكم الله مجددا يا إخوة الأخوات كما شاهدتم معنا هو الدكتور طارق السودان مدير عام قناة الرسالة حياك الله دكتور طارق هلا هلا أهلا وسهلا أخذ اتصال حتى لا أطيل عليه وبعد أن نعود للسؤال إذا تكرم أبو محمد من الرياض تفضل عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة, ورحمة الله وبركاته, وبركاته. مساك الله بالخير أخي اسماعيل مساك الله بالخير دكتور طارق مساك بالنور والكرامة حياك الله. الله. حياك الله حياك الله كيف حالك عساك تسلم مائين. الله يحفظك الله يبارك فيك وسعيدين حقيقة لك ولن سعيدين بك على قناة الرسالة دائما نسعد وسعيدين بك يعني إن شاء الله أنك موجود في السعودية يعني الله يسلمك السعودية حس بين أهلي وأخواني الله يحفظكم الله يبارك فيك لو سمحت لي السيد إسماعيل أسلام تدقيقة واحدة فقط عندي أبيات أحديها للدكتور طارق إذا تكرمتم يستاهل تفضل الله يا مرحبا الله يحفظ أسمع أنا قل لي أبيات شعر عقب ما يخلص أقول أعطيه ألف دينار <تصفيق> <تصفيق> قول يا <تصفيق> أبي في تلك الحصون حصونه وله على أرض الرباط فنونه يستنطق العبرات كل صبيحة ألق يزين أحرف فتلين مم. يا شيخ أحرفي سيالة بعثت إليك بعطرها وتبين تهديك تهنئة من القلب الذي لا زال بالحب العظيم يدين أبا محمد أحرفي سيالة بعثت إليك بعطرها وتبين مم. أزرع فعند الله أجرك ثابت يا رب ما زلت في دار الهدات تعين. يا رب يا رب الله أعطيها ألف دينار. استاهل. <تصفيق> مشكور مشكور هدية. أنا لا أريد ألف دينار يا دكتور. <تصفيق> أنا في الفنتورال. هيا. أنت تتصل بي بعد الـ بعد. الـ أتصل إن شاء الله. أترك تلفونك. ألف شكر أبو محمد. مشكور أبو محمد. زك الله تبارك. شكرا لاتصالك. سؤال سريع بس إذا تكرمت. أيوة عج. ما عليش يعني سامحنا على أنت تتهم أحيانا في بعض المجالس لأنك تكره السعوديين مع أن أوه. أولادك يعني ما شاء الله مخلص سعوديان فدافع عن نفسك إيه لا ما أحتاج <تصفيق> ما أحتاج أدافع عن نفسي لأني أنا من أهل البلد يعني إحنا أصولنا حسب اللي نعرفه من عنايزه <تصفيق> يعني كيف هاجم نفسي يعني وبعدين أولادي متزوجين سعوديات يعني وأنا متشرف بهذا الله وبعدين العفو يعني أنا ذكرت قبل قليل أنا إيماني بأن هذا البلد سيكون أحد الدول الرئيسية في نهضة الأمة، ثم المكان الدينية والتاريخية للأم للسعودية وبعدين ما شاء الله يعني أهل الكرم وجود. يعني ما يمكن يعني اللي يقول مثل هذا يعني يقولون لا, لا نار لا وتحتها رماد ولا كذا هذا هي نار ليس لها رماد نا أصلاً نا يعني نا نا حبي للسعودية وحبي لأهلها يعني حبي لأهل لنفسي وأهلي يعني صحيح الله يسلمك الله يحفظكم دكتور احنا الحقيق انا بأيضا متشرفين فيك احنا كذلك الله آه دكتور آه انا سألتك سؤال قبل الفاصل هل الدكتور طارق السودان يجد ذاته في مخالفة الآخرين لا والحمد لله ما عندي هذه الروح بل الحمد لله يعني أنا بيني وبين نفسي آه آه الله يكرمني بأني ما عندي كرهية لأحد الحمد لله يعني هذه من, من النعم اللي علي لكن أنا يستفزني الجمود العقلي فاللي عندهم جمود عقلي أحب أني استفزهم ليحركوا عقولهم، فيظن إن بعض الناس إن هذه مشاكة، ووأنا أسويها على أشكال مختلفة يعني هدفي هو تحريك العقول وليس يعني المشاكة، مشاكة هذا هذا شغل أولاد صغار. إيه أنا ونا زي... وناسب ونتسلقون يعني. على... زين الحمد إيه. لله واللي يحاول يسويها معي مرة واحد أعطيك بس مثالين هنا، إيه. واحد مرة قالني يناقشني وبحدة وكذا، و... فأنا دي أرد عليه رد منطقي وهو يرد ردود عاطفية وكذا. محتين قلت له يا ابني وكان شاب صغير يعني قلت له يا ابني أنا عندي لك طلب بكتب لك ورقة شو اسمك؟ قال لي فلان لبناني قلت له بكتب لك ورقة أن أنت ناقشت الدكتور طارق سويدان وانتصرت عليه <تصفيق> زين وأنا مستعد أوقع لك هذه الورقة إذا كان هذا هدفك من الحوار من الآن خل. من الآن أنا مسلم أنا قدوتي في هذا الإمام الشافعي رحمه <تصفيق> الله. الله يقول ما ناقشني جاهل إلا غلبني الله زين فأنا مسلم من أولها ما عندي هذه اللي... يعني أنا أعتبرها شغل أولاد صغار يعني سامحني المثال مسارك. الثاني أني أخلي الإنسان يستفز مرة واحد جاء جاني قال لي الإنسان مسير أم مخير قلت له والله شوف سامحني يعني مش أنت لكن لو غيرك جاني وقال لي هذا راح أعطيه كف قال ليش <تصفيق> قلت له يا أخي لما أعطيه كف ويزعل أقول له أنت ليش زعلان أنا مسير غصب <تصفيق> عني أعطيتك كف أنا مسير ليش تزعل لازم تقبلها لأني مسير وتعجبني هنا كلمة طريفة جدا لكنها توصل المعنى بشكل عميق الشيخ محمد الغزالي كان فيه هذه الروح أيضا فمرة يسألونه يقول له الإنسان مسير أم مخير فقال كلمة في منتهى العجب قال الإنسان في الشرق مسير وفي الغرب مخير الله. فهي هي أشياء تحرك العقول فأنا لما أشاكس ليس هدفي المشاكس لأن هذا شغل أولاد صغار جميل. لكن هدفي أن أحرك العقول الله يحفظكم ينفعكم دكتور دالك أخذ اتصايد من الأردن حياتي. أختي هديل تفضلي هديل السلام عليكم وعليكم السلام, السلام, السلام ورحمة السلام. الله حياك الله هديل يدخلك تعرف معي الله يحييك يا أهلا وسهلا يدخلك تعرف معي حياك الله هديل الله يسلمك أي سمعك الله يحفظ. تفضلي حيهاك الله هلأ وسلم كل حلو حلو حلو عم أنت بخير والسلامة بخير إنك إن شاء الله والسلام آمين. آمين. أنا دكتورة فتاة معجبة بأفكارك جدا جدا وبذكرك على برنامجك بياحك مظيف كثير و... ومتموحي وفدفي إن شاء الله بحياة إني أقابلك وأشوف شخصيتك وأتنور منك وأكون خدوة إليك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وبذكرك مرة ثانية على أفكارك. الله يحفظك يا هديل الله يحييك واحنا نشكرك يا أختي نشكر هديل على الاتصال شاركونا في رياح التغيير الحمد لله رياح التغيير قاعد يلقى صدى وهذا ما أنا الحمد لله ما مو ما في الشهرة في هذا أنا فعلا جاد أن عندنا مشروع نريد أن ننهض بالأمة وأنا أبحث عن شباب وفتيات أصحاب همة وأصحاب عقول وأصحاب إرادة أن يشاركون وأبشركم يعني قبل قليل جاء الاتصال إن حجم الذين فتحوا عدد الذين فتحوا فقط صفحة رياح التغيير في موقع قناة الرسالة زاد عن مليون ما شاء الله خلال هذه ما شاء الأيام القليلة ما شاء الله هذا يدل على أن هديل والشباب اللي أمثالها يعني عندهم هذا الحرص وعندهم لله. هذا وأنا أتمنى لله. يفتحوا الموقع ويشاركوا عندنا سبعين مشروع تفصيلي يعني الله. يدخلوا فيها ويتعرضوها إن شاء الله وحن عندنا أيضا مشروع صورة دكتور نبغى <تصفيق> نطلع علىها <تصفيق> خلونا نشوفها مع بعض هذه الصورة دكتور في البحرين جائزة آه إيه نعم نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تص أول شيء طبعا تحية حب لإخواني وأهلي في البحرين أنا بعض الناس مستاء مني وزعلان مني أنا وضحت عدة مرات أنا لا أريد إلا الخير لأهل البحرين وليس عندي في قلبي إلا المحبة قبل الأحداث لا وبعد لا الأحداث لا لا فأرجو أنه يعني يقبل وهذا مني ام ام وهذا كانت الصورة إذا كانوا لاحظوا الأخوة في الصورة أيضا أخي دكتور علي العمري دكتور علي العمري الله يجزيه خير هو يقود مشروع فور شباب وفور شباب مشروع رائد فيه مجلة فيه موقع الكتروني فيه كلية وجامعية في فمن ضمنها جائزة الشباب وفي كل سنة يقيموا هذا المؤتمر وعادة يقيموا في البحرين برعاية رسمية من البحرين ويختاروا في كل مجال شخص ففي التأليف في الدعوة في شخصية العام في كذا وكان تم اختياري ليعني لي جائزة الشباب في مجال الإعلام. إنزين؟ يعني مع إني أنا أعتبر نفسي في إدارة الإعلام وليس في الإعلام، لكن هذه واحدة من الجوائز التي أتشرف وأفتخر بها. خاصة اللي جعلني أتف أفتخر فيها أكثر من أي شيء آخر إن فيها اسم الشباب. إيه نعم. الله يا دكتور كذا تعليقي القادم. يبدو لي فرحك باسم كلمة الشباب أكثر من جاهز. هتبدأني صراحة بالجاهزة على الأقل علقوني مع الشباب يعني. دكتور عندي لك أيضا سؤال متى يمكن للدكتور طارق السويدان أن يخش أن يخسر صديق؟ متى أخسر صديق؟ متى يمكن تقول والله هنا أنا أقل وقف معلش أنا خلاص؟ لا لا عندي, عندي حالات واضحة جدا ومحددة وأدرسها حتى أه. أنه في هذه الحالات ما أكمل الصداقة وأحسمها أه. نعم أه عندما يكون هناك خيانة أه. خيانة أمانة خيانة مال خي... أنا في الخيانات حتى من يعني الواحد يشتغل عندي وعمل خيانة ما في عندي انذار أول وانذار ثاني خلاص اي انتهى يعني هو استغل هذه الثقة أنا, أعطي أنا إنسان هذا واحد من يمكن العيوب أيضا أنا أعطي ثقة غير عادية للي حوالي وصلاحيات غير عادية إلى درجة أن بعض الناس يقول لي فرمل شوف قاعد تسوي لكني عندي هذه الروح الحمد لله فإذا شفت أن أحد استغلها يعني أحسن انتهى الحالة الثانية اللي يعني عندي ما عندي انذار أول ولا انذار ثاني لما يكون هناك إساءة للنساء يعني واحد يتحرش بامرأة أو يضربها أو كذا يسقط من عيني تماما يعني ليس فيها رجولة ولا فيها مروءة ولا فيها خلق فالذي يتجاوز هذا الحد يسقط من عيني تماما وهذا يعني بالنسبة لي أسكر الباب تماما الحالة الثالثة أن يكون يؤيد الاستبداد يكون حكومة مستبدة ولا إنسان طاغية وهذا يبدأ يدافع عنا في هذه الحالة سكر تماما الحالة الرابعة التي أنا ما أتحملها أبدا أبدا ما أتحملها أن يكون الإنسان أحمق <تصفيق> <تصفيق> إلا الحماق الأعياد من يداويها من يداويها يعني ما أتحمل الحمق يعني زين يعني هذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا شاف إنسان سادج له كلمة عجيبة يقول سبحان الذي خلقك وخلق عمر بن العاص <تصفيق> أنا أستمتع. أستمتع جدا جدا بالحوار وال العلاقة مع الأذكياء حتى لو خالفوني حتى لو يعني عاندوني أستمتع جدا بها ولا أتحمل دقيقة واحدة مع أحمق يعني هذه ففي في حالات معينة لا أبني علاقات ولا تماماً طيب خلينا نسأل كذا دكتور إيه؟ سؤال إيه؟ يعني لو خيرت بين الإعلام التدريب التأليف الإدارة تختار شيء واحد وأنتجد نفسك أكثر أنت قاعد تسألني عن أدوات خلينا خلينا أعلق عليها تعلق علمي نعم. أنا عندي هدف اسمه نشر الفكر حلو. ما هي أدوات نشر الفكر نعم. وهذا اللي ذاك الناس يخلطون يظنون أني في الإعلام في الإدارة في الك... هذه أدوات بالنسبة لي نعم. عندي هدف أكبر هو نشر الفكر ما هي أدوات نشر الفكر الإعلام ينشر فكر التعليم التدريب الإنترنت المحاضرات الدورات الكتب الأشرطة هذه أدوات نعم. إذا سأضطر أختار من هنا على هذا ما هي أقوى أدوات نشر القتر؟ الإعلام طبعا الإعلام طبعا مم. خير لأن وأنا دائما في علاقتي مع سمو الأمير الوليد أقول له الله يجزيك خير يعني أنا كل الوسائل التي استعملتها في الدعوة على مدى أكثر من أربعين سنة بفضل الله في جهة وقناة الرسالة في جهة حيظ الله أربع وعشرين ساعة سبع أيام في الأسبوع دعوة متواصلة مهما سويت بالوسائل الأخرى لن أستطيع أن أحقق هذا. صحيح. مهما سويت من دورات وأشرطة وكتب لن أستطيع أن أصل إلى الأعداد التي أصل بها من خلال الإعلام. فبالتأكيد الإعلام. دكتور برضو نبغى نشوف صورة أنت صورت فيها أنت في في فرحة نشوة وفرح. مع الشيخ آه. مع الشيخ مشاري العفاسي إيه نعم هذا الشيخ مشاري الله يحفظه صاحب, صاحب روح جميلة وإيمانيات عالية الله خير هذه الصورة ضمن مؤتمر سنوي نقيمه وهذه دعوة للجمهور الكريم إحنا نقيم مؤتمر سنوي في شارع نين تقيمة شركة الإبداع الأسرية اللي تقودها الأستاذ أبو تين الإبراهيم محمد زوجتي وهم وهي وفريقها والبنات اللي معاهم اللي يعملوا المؤتمر بالكامل على فكرة يعني أنا أروح, أنا أروح ضيف هذا المؤتمر بعض الناس ينسبه إلي مسكينة أقول لها أنت تسويين إنجازات والناس <تصفيق> تنسبه إليه حرام يعني أنا أعتز بإنجازاتها ودائما أقول للناس يعني لا حتى يأخذ إنجاز الإنسان الآخر حرام يعني هذا أغلى ما يملك يعني نعم نعم نعم فهذا في أحد المؤتمرات هي, هي ما شاء الله فعلا مبدعة ما شاء الله ففي كل مؤتمر تسوي شيء جديد يختلف عن السنة اللي قبلها، في ذلك المؤتمر كان في آخر يوم في آخر فقرة سوت شيء سمو مفاجأة المؤتمر نعم. وكانت المفاجأة أن جابت مجموعة من الضيوف اللي ما حتوقع أن يكونوا مؤتمرين وطلبت مني أني أدخل بهم لأن كانوا رجال فكان دوري أني أروح أجيبهم من برا وأدخل لكنها من باب الانصاف هذا مؤتمرها وهذا يعني إنجازها جميل. فكانت المفاجأة بالنسبة لكثير من الناس دخول الشيخ مشاري يلا يا الله أحفظه أيه. وإكرمنا بدعاءه وقراءته ما شاء جميل الله كان بقي ثلاث دقائق نبغى نستعرض الصورة الأخيرة وإذا تكضم الدكتورة لنا خلونا نشوفها مع بعض <تصفيق> <أوه>. <تصفيق> هذه أحد الصور من أكاديمية إعداد القادة لا. أنا اللي في يعني ثوب وجنبي أستاذ أبوثينة أبوثينة محمد هي مديرة الأكاديمية أي. وهؤلاء الشباب اللي احنا كلهم بسن أبنائنا فنحن ندربهم أن يكونوا قادة وفي مجموعة أخرى هي للفتيات يعني. جميل. فهذه أحد أكاديميات إعداد القادة كانت في تركيا هذه الصورة <تصفيق> واحنا. يعني واحدة من الأشياء اللي تعلمتها من خلال قراءتي للتاريخ ما الذي خلد الأئمة الأربعة ولم يخلد العلماء الآخرين في علماء في العلم أعلم إن لم يكونوا يعني يساوئوا فهم أعلم من الأئمة الأوزاعي اللي تبني ساعد الثوري هؤلاء لا يقلوا عن الأئمة الأربعة إن لم يزيدوا ما الذي خلدهم؟ تلاميذهم وليس علمهم. إيه والله. فوحدة من الأشياء التي نحرص عليها أن نربي جميل. جيل يحمل هذا الفكر. جميل. وينهض هذه معنا دكتور دقيقة ونص، لكني في يعني لفته ضرورة تحدث فيها يلا معك. يلا. دكتور الحقيقة يعني في كثير من الأحيان أقرأ وأطلع على أن الناس. أو الرجال أو الشباب لا يرغبون الارتباط بامرأة ذكية مبدعة إلى آخره والله شيء متعب هو صح. <تصفيق> <تصفيق> ويعني ما يبغونها تكون أذكى منهم ما يبغونها تكون كذا إلى آخره أنا اللي أشوفه في الدكتور طارق والأستاذ أبو أمر مختلف تماما الحدثنا عن هذا دكتور والله يعني طبعا من سعادة الحياة أن يكون الإنسان معه زوجه تشترك معها في الهم تشترك معها في القدرات تشترك معها في الإبداع تشترك معها في المشاريع يقول لها شخصيتها المتميزة وأنا لي شخصيتي المتميزة ويكون بيننا اشتراك وفي نفس الوقت هي ذكية بفضل الله ومربية فساهمت في تربية أولادي وبذكائها تستطيع أن تحلل تصرفاتي وأخطائي وشك أنت مستسلم دائما يعني يقول من خاف سلم <تصفيق> والواحد لما يسلم ينجح <تصفيق> لا, لا لا بس هو شوف لا. أنا في عندي دراسة اسمها السعادة في الحياة أها. أها. ودراسة علمية بالأرقام يعني هذه من أول دراسة علمية بالأرقام في قضية السعادة أها. دراسة تشير إلى شيء ويمكن نختم به كل نقطة اشتراك بين زوجين تزيد السعادة بنسبة 2% يا سلام. فإذا أنا مع زوجتي مشتركين في 10 قضايا، فالسعادة تزيد. 20% بالمية. أنا وأم محمد نختلف، وأحيانا يعني نتزاعل الرسول عليه السلام. نتزاعل حتى مع سيد عائشة وزوجاتها هذا أمر طبيعي هذا جزء من ملح الزواج. نعم. يا شباب ما في زواج ما في ملح. <تصفيق> لكن الحمد لله يعني لما أبدأ أعد. نقاط الاشتراك سواء في الأهداف في القيم في الطموحات في حتى ال الأشياء التي نستمتع بها مع بعض يعني تزيد عنه بالتأكيد تزيد عن أربعين نقطة فهذه الله. فوق الثمانين بالمائة وقد الله. تصل إلى خمسين فنوصل إلى مية مية سعادة يعني فأنا بس أحب يعني الله. أوجه كلمة يعني نادر للأسف من الدعات اللي تلقى زوجته لها دور في الدعاء صحيح صحيح ويعني أنا من ال من متعة حياتي ومن شرف حياتي أن أكون عندي شريكة حياة هي أيضا تشاركني لله. في هم الحمد. الدعوة. أنا الحقيقة في نهاية هذا اللقاء دكتور يعني على مدى حلقتين شرفتني والحقيقة استفدت من كثير أسأل. في هذا اللقاء يعني والله. وإنت الحديث معك ممتع. الله مميز الله يرعاكم. زاكم الله خير دكتور. الشكر لك الله, الله, الله, الله يحفظني الله يحفظ. الشكر موصول لكم أيها الأخوة الأخوات. ألتقيكم في الغد بإذن الله ضيفي. هو فضيلة الشيخ الدكتور عايد بن عبد الله القرني. ألتقيكم في الغد. إلى ذلك مرحباً استودعكم الله على من لقابكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.